مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات, عابدات سائحات فيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا سكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة شداد لا الله ما أمرهم ما يأمرون يا لا تعتذروا اليوم